بصوت المنشد ناجي عبد الله نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجود الزمان بغير ذنب ولو نطق السماء وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا فدنيانا التصنع والترائي ونحن به نخادع من يرانا مضى الصدق هو أهل الصدق يا سعد قد مضوا فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمن فليس لهم صدق ولا يعرفونه قد ارتكبوا في لجة المين والدرن المي والدرن تملكهم حب الحضوض وشهوة نفوس فقل يا رب عاف من الفتن فأين أولو التقوى وأين أولو النهار وأين أولو الإيقان والعلم والفطان وأين أين الرجال المقتدى بفعالهم وأقوالهم يا سعد في السر والعلن أكلهم ماتوا أكلهم فنوا أم لما تعاغمت المحن ولم يبق خير في الزمان وأهله وقد هجر القرآن والعلم والسنن فآهن وآهن كم بقلبي من أسا وكمل وكمبي من قليل ومن شجن غیر ذنبی ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود